الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه وحده سبحانه وتعالى نستعين ثم أصلي وسلم على نبينا وحبيبنا ومصطفى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمه ما دام الليل والنهار أيها الأحبة قلنا تكلمنا فيما سبق عن المستوى الأول الذي ذكرنا لكم أنه موجه إلى أموم المسلمين وأن المقصود منه أن نكون من أهل القرآن وأن نكون من أهل الله عز وجل لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وأن نكون أيضا من طلاب شفاعة القرآن في يوم القيامة بإذن الله جل وعلا وتكلمنا عن المرحلة الأولى التي لا بد منها لمن أراد أن يكون حقيقا بهذه الأوصاف العظيمة أن يحدد بدء بماذا يبدأ من كتاب الله عز وجل قبل أن يدخل في هذا الكتاب العظيم المتين الشديد الكبير لا بد أن يحدد بأي شيء يبدأ هل يبدأ بتصاري الصور قم بتوالها هل يبدأ بالصور التي تكلمت عن نسائل الحلال والحرام أن يبدأ بالصور التي تكلمت عن الوعدي والوعيد تذكرنا لكم من كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طرائق أهل العلم بل ومن طريقة القرآن في تنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الذي ينبين المؤمن إذا توجه إلى كتاب الله عز وجل توجها يكون فيه تدبر يكون فيه تأمل يكون فيه تفكر أن يكون هذا أول ما يكون في سور المفصل في سور المفصل لأنها هي التي تكلمت عن الوعد والوعيد عن الجنة والنار عن اليوم الآخر أن يترتب على أعمالك في هذه الحياة الدنيا سواء كانت صالحة أم كانت على الضد من ذلك فاذا كان الأمر على هذا النحو فقد أيضا قدمت نصيحه من نفسي بحكم تجربة سابقة مع كتاب الله عز وجل في بيانه من اولا ثم للناس أن مما يناسب ان يطرح على عموم المهتمين بكتاب الله عز وجل أن يكون البدء بجزء عم لان هذا الجزء قد حوى أغلبا ما جاءت الشريعة في أول أمرها بتقريره وبيانه وتوضيحه بل وتأكيده والنفس عليه على أنه لا بد للمسلم قبل كل شيء أن تتأصل هذه الحقائق التي جاءت في هذا الجزء العظيم قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الحقائق الأخرى وإلى الأوامر والنواهي التي أمر الله عز بها أو نهى عنها سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كذلك وحصل الاتفاق على هذا الأمر من جهة بأي شيء نبدأ عندئذ لا بد وأن ننتقل إلى المرحلة الثانية وهذه المرحلة مدنية على المرحلة الأولى ولا بد منهما جميعا فإذا قطعنا الشيط الأول سندخل باذن الله سبحانه وتعالى إلى الأمر الآخر وهو لا يقل ابدا عظمة وشأنا وقدرا وأهمية عن المرحلة الأولى لا يقل عن ذلك أبدا ولكن الثاني متركبا على الأول فإذا حددت واخترت لماذا تبدأ به من كتاب الله عز وجل اذا فاعلم يقينا أيها المؤمن أيها المبارك أيها الموفق يا من تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى اعلم يقينا أن المرحلة الثانية التي يمبغي لك مع كتاب الله عز وجل هي التاني في القراءة وترك العجلة المذمومة نعم التأني في القراءة وترك العجلة النذمومة عند تلاوة القرآن إذا اخترت ما اخترت من كتاب الله عز وجل ومن سور المفصل لتكون خليلة لك لتكون صاحبة لك عندئذ لا بد أن تقرأ ما اخترت ونضرب مثلا أنك اخترت مثلا سورة تبارك فعندئذ إذا قرأت هذه السورة فلا تقرأها قراءة من عجلة ولا تقراها قراءه فيها سرعه مظلومه وعجله لا يريدها الله عز وجل منك في هذا الموطن وانما لا بد وان تكون القراءه قراءه متانيه قراءه مترسله فيها ترتيل وفيها تدبر وفيها تفكر وفيها تكرار للآيات التي تظن أن فيها حياة لقلبك لا بد من ذلك إذا أردت أن يكون هذا القرآن هو خليلك هو صاحبك هو شفيعك في يوم القيامة إذن فالمرحلة الثانية بعنوان التأمي في القراءة وترك العجبة المضمومة عند تلاوة القرآن هذه المرحلة اخذت من عبارة مشهورة ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين فأصل هذه المرحلة مأخوذة من كلمة مشهورة جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناولها الأئمة من بعدهم وهذه الكلمة هي الإيمان قبل القرآن الإيمان قبل القرآن وهذه العبارة بهذا النص قد جاءت عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت عن عبد الله بن عمر وجاءت عن عبد الله بن جندب رضي الله عنهم أجمعين ونقلها شيخ الإسلام تيميه رحمه الله بل ونقلها من قبله من الأئمة وكذلك ذكرها الامام الشيوطي رحمه الله في عدد من كتبه وغيرهم ذكروها في كتبهم بيانا لأهمية هذه القاعدة العظيمة وهي أن الإيمان يجب أن يستقر في القلوب قبل القرآن وسياتي شرح هذه العبارة سيأتي شرح هذه العبارة لأنها قد تشكل وهل الإيمان شيء مستقل عن القرآن لا ليس القرآن غير الإيمان والإيمان غير القرآن وإنما شيء واحد ولكن أراد السلف رضوان الله عليهم أجمعين أن يبين لك الوسيلة لمن أراد أن يستقر الإيمان في قلبه ما هي الوسيلة ما هي الطريقة ما هو المنهج لمن أراد أن يكون عظيما في إيمانه قويا في يتينه راسخا في اعتقاده بربه لا بد وان يكون الإيمان قبل أن يأتي القرآن وسيأتي هذا مبينا من كلامهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين ولذا قال حذيفه ابن اليمان رحمه الله كما في الصحيحين رضي الله عنه وهو نحكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة وأنا أريدك أن تنتبه هذه القضية المهمة التي يحكي فيها حديثة ابن يمان ما كان عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفوتك ولا يغيب عن ذلك أن إنما نتكلم عن مساله سبقت الاشاره إليها وهي كيف اثر القران في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يؤثر فيها كما اثر في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المقصود وهذا الذي نريده نحن لا نريد أن يعلو فوق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان لا درجة لم ينالوها رضوان الله عليهم اجمعين لا وكل ولا يمكن هذا أن يقول لأحد من خلق كائنا من كان فإنهم أعلى الناس إيمانا وأقواهم يقينا بربهم وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وبما فيه ولذا إنما نسعى لأن نسير على دربهم فاسمع إلى حديث هذيفة وهو يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في الصحيحين إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ما هي الأمانة فسرها العلماء رحمهم الله فقال الأمانة أي الإيمان واليقين الأمانة المقصود بها هنا في حديث حديثة هي الإيمان واليقين التام بكتاب الله عز وجل وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذه الأمانة أي هذا الإيمان وهذا اليقين وهذا التصديق الكامل نزل في جذر قلوب الرجال بدءا ثم جاء القران اي جاءت الاحكام من الحلال والحرام من الاوامر والنواهي في كتاب الله عز وجل فعلموا من القران وعلموا من السنه هكذا كان موقف صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلمهم لكتاب الله عز وجل نزل الايمان بدءا واستقر اليقين في أول العمر ثم جاء القرآن بأوامره ونواهيه فكان له أثر عظيم على هؤلاء الناس فكانوا بل خير أمة أخرجوا للناس ولذا أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال لقد عشت دهرا من عمري وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وان احدنا ليؤتى الايمان قبل القران هذا هو منهج صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان اولا ثم القران وقد بينت لك ما معنى الايمان وما مرادهم بالقران هنا لقد عشت دهرا من عمري وان احدنا ليؤتى الايمان قبل القران هذا هو المنهج الحق وهذا هو المنهج الصواب وهذا الذي لا يمكن ان يهتدي إنسان كائنا من كان إلا من خلاله وبسلوك دربه وبالسير على ملهجه ولذا حكى هذا الصحابي الجليل الفقيه العالم الكبير ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه حكى حال الناس بعد ذلك وكأنه ينظر إلينا في هذا الزمان نعم والله كأنه ينظر إلينا من مكان عال ينظر إلى حال الناس مع كتاب الله عز وجل ينظر إلى حال الناس مع الإيمان والقرآن حال الناس الذين لهم اهتمام بكتاب الله عز وجل أما من ليس كذلك فليس الخطاب معه هنا وإنما الكلام عن حال كثير من الناس من لهم عناية بكتاب الله أي عناية بتلاوه حروفه وقراءه ألفابه حالهم أن أحدهم يريد أن يتعلم, يتعلم القرآن قبل أن يؤثر الإيمان فلا يسعى إلى الإيمان حتى يستقر في جذر قلبه ثم بعد ذلك يتعلم القرآن اي يتعلم أحكام القرآن لا يعكس هذه المسألة وانظر إلى كلام هذا الصحابي الجليل وهو يبين لنا حال الناس يقول رضي الله عنه وأرضاه ثم لقد رأيت رجالا. انظر إلى الحالة العكسية إلى الخطأ في المنهج إلى الخطأ في الطريقة في تألم العلم وفي معاملة في القرآن ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان شوف يؤتى أحدهم القرآن أن يحفظ كتاب الله عز وجل يرسل أن يقيم حريفه وألفابه يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه لما خلط في المنهج لما غير في الطريقة لما أراد أن يفعد السلم من أعلى حصل له هذا النكس، وحصل له هذا النقص بل حصل له هذا الخلل والخطر الكبير في طريقته مع كتاب ربه سبحانه وتعالى يريد أن يؤتى الإيمان ولكن كيف يتعلم القرآن قبل أن يتسبب بالأسباب التي تجعل الإيمان يستقر في قلبه وهذا المنهج ليس بصحيح أبدا مع كتاب الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يستقر الإيمان المقصود والهدف المنشود في قلب وهو يقبل على القرآن على أحكامه على نواهيه على ما يتعلق بالحلال والحرام منه ونحو ذلك والإيمان لم يستقر في قلبه والإيمان كيف يستقر الإيمان يستقر في القلب بآيات الوعد والوعيد بآيات اليوم الآخر بآيات الزجر والنهي عن اقتراس الكذائر التي لها من الاثر كذا وكذا وكذا ولها من العقاب كذا وكذا وكذا هذه الآيات التي تبين لك أثر الإحسان وترابه عند الله عز وجل وأثر الإساءة وعذابها عند الله سبحانه وتعالى هي التي تجعلك لما تستقبل أمرها له تستقبله استقبال من يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا كاملا كاملا اما اذا غيرت فقد غيرت واذا بدلت فقد نكست تكون كالكوز مجخية يأتيك العلم بعد ذلك علم القرآن فلا ينفعك ولا يهديك، ولا يؤثر فيك كيف يؤثر في قلب لم يتعمق فيه الايمان ولم تدتد شجرة الايمان بجذورها في قلبه هذا لا يكون ابدا ولذا أمن هذا السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ووعيه وعيا كاملا تاما وكان من هؤلاء عدد كبير من الأئمة رحمهم الله سنأتي إلى ذكرهم في حال ما يتفهم من كتاب الله كيف كانوا يقرؤون القرآن وكيف كانوا يقفون مع القرآن ولكني هنا أردت أن أقدم لك مقدمة فيما يتعلق بلمة لا بد أن يكون من قراءتك ما فيه تدبر ما فيه تأني ما فيه ترك للعجلة المذمومه في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى لماذا؟ هذا؟ لأن هذا مأخوذ من القائدة المشهورة وهي الإيمان قبل القرآن وبعبارة أفهل وأوضح في هذا الزمان لنشرحها لأنفسنا وللناس غرس الإيمان قبل الإكثار من القرآن هذا معنى كلامهم رحمهم الله غرس الإيمان قبل الإكثار من القرآن هذا هو مرادهم من قولهم الإيمان قبل القرآن وقد أشار ابن قيم رحمه الله في نميته إلى هذا المعنى فقال بيتا مشهورا عظيما فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن وقال الآخر واتلب بفهم كتاب الله فيه أتت كل العلوم تدبره ترى العجبا كل العلوم أيها المؤمن إذا أردتها فإنها تكون بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ولذا أريدك أن تنتبه لهذه المسألة فيما نستقبل من الكلام لأن المرحلة الثانية أكرر لك وأبين وأعيد لأن القرآن في الكلام كثيرا القرآن مثاني فنحن لا بد أن نسير على طريقه القرآن في هذه الأمور العظام نسمي فيها نكبرها نبينها من هنا وهناك حتى تتضح وحتى تنجلي وحتى لا يكون هناك أدنى شك في تقريرها وفي تحقيق اهميتها لكل مؤمن على وجه هذه المسيطة إذن أيها المؤمن لا بد أن يكون هناك حرص على غرس الإنان قبل أن نتناول القرآن حرصا على غرس الإيمان قبل أن نتناول القرآن كيف نغرس الإيمان ذكرنا لكم أن هذا يكون بالآيات الأولى والسور التي تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في بدء أمره في بدء أمره وهذه السور هي التي جاءت في سور المفصل وقد اختبنا لكم منها ما يتعلق بجزء عنا لهذا الأمر لكي نستطيع أن نغرس الإيمان في قلوبنا قبل أن نتعلم القرآن غرس الإيمان بهذه السور وتعلم القرآن بإيش؟ بالسور الطوال التي فيها بيان أحكام الحلال والحرام ولذا ثبت أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه أربعة وهذا من اكابر أتنائي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا من كان يقرؤن القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون القرآن عشرا عشر يأخذون القرآن عشرا عشرة قال فتعلم العلم والعمل معا مشكلة كثير من الناس أنه يتعلم العلم للعمل ولكن من أخذ القرآن على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عشر عشرا, عشرا المراد شيئا شيئا وعيس المراد الحد عشر آيات عشر آيات لا تمت ثبتنا بالعالي أنه قال خمسة خمسة وهكذا المقصود أنك تأخذ شيئا فشيئا من القرآن حتى ينغرس الإيمان في القلب ثم بعد ذلك تتعلم أحكام القرآن فلما ينذر عليك الحكم من الله سبحانه وتعالى ينزل على قلب قدر رومه الإيمان وهيئه اليقين واستعد ورضي بحكم الله سبحانه وتعالى عليه في كل أموره فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود بالكلام عن مرحلة الثانية قال الوالدين أفلنا ثم أن أخرج وقد خلق الضرون من قبله وهما يستغيثان إلا هوايك آلمين وعك الله حرقا فيقول ما هذا إلا أتعقير الأولين أولئك الذين حقع عليهم القوم في أمم قد خلت من قبله من الجن إنهم كانوا قاسرين ولكل من ترجاتهم مما عجلوا ولربهم أعمالهم وهم لا يظلمون. مرحبا بكم أيها الأخوة مرة أخرى في روضة من رياض القرآن ماذا هذا نريد الكلام عن الوسائل التي من خلالها نحقق هذه المرحلة نحن عندنا الآن المرحلة الثانية وهذه المرحلة هي التأني والوقوف مع الآيات وترك العجلة في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى هذه المرحلة هناك وسائل نستعين بها لكي نحقق هذه المرحلة لأنها من أهم ما يكون فلا بد أن نتخذ وسائل نستعين بها بعد الله عز وجل في أن نكون من أهل أو أن نكون من الذين أعانهم الله عز وجل هذه المرحلة وتخطوها أول ما بعدها هذه المرحلة وهي مرحلة التأني وتدبر وترك العجلة لابد وأن نفتعين بوسائل أولا هذه الوسائل وأهم هذه الوسائل هي أنك أيها المبارك أيها المؤمن عند سماء آيات القرآن لا بد من إلقاء السمع مع جمع القلب على القرآن. لا بد من سمّ لكنه ليس سمعا معتادا كسمع الكلام الذي يكون بين الناس لا وإنما هو أن تلقي سمعك وأن تجمع قلبك وأن تتوجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. لا بد من إلقاء السمع وجنّع القلب على القرآن عند سماعه. وهذا الشرط الشرق أو وهذه المسيرة أيضا كذلك قد أشار الله عز وجل إليها في كتابه فقال إن في ذلك لذكرى إن في ذلك والدمير هنا عائد إلى إلى القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن قال لمن كان له قلب قلب أي أن له قلب حي عندما استمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى جمع قلبه جمع قلبه في سماع كتاب ربه أو ألقى السمع وهو شهيد كيف ألقى السمع؟ كأن الكلمة الإلقاء هنا أو ألقى السمع الإلقاء معروف في وفي العرب تأخذ شيء فتوكيه تريده فأنت كأنك جعلت سمعك هذا كأنه حجر من الأحجار أخذته ورميته رمياً فتأخذ سمك فترمي به إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ترمي به كأنه لا كلام في الدنيا إلا القرآن ولا حديث في الدنيا الآن إلا القرآن تلقي سمعك إلى كتاب الله عز وجل أو الق السمع وهو شهيد وهو شهيد أي هو شاهد حاضر يستمع بكل جوارعه من أولها إلى آخرها إلى كتاب ربه هذا الذي يريد أن يستفيد من سماعه لكتاب ربه لا بده أن يكون على هذه الصفة ولا بد أن يستخدم هذه الوسيلة هذه الوسيلة أيها المعلوم بين يديك تستطيع أن تقوم بها وأن تعملها وأن تتكنفها في أول الأمر إن لم تكن نشتك قد أقبلت على كتاب الله فلا بد أن تجاربها مجاهدة حتى تلقي سمعك إلى كتاب ربك ثم بعد ذلك تحضر هذا القلب وهو يستمع إلى كلام الله عز وجل إذا الله سبحانه وتعالى تدين لنا أن هذا الكتاب ذكرى لكن لمن كان له قلب وهل المقصود ان له قلب بمعنى ان له قلب موجود فقط لا كل الناس لهم قلب ما في حي إلا وله, إلا وله قلب ما من بشر إلا وله قلب ولكن المقصود ان له قلب نافع يستحذره ويشهده عند سماع كتابي ولذا ايها المؤمن لابد من هذين الأمرين لابد من أن تفتح قلبك وتجمعه في توجهه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتلقي هذا السمع إلى كتاب الله تلقي هذا السمع إلى كتاب الله فإذا ألقيت السمع وأحضرت القلب فأبشر بالخير فأبشر بالخير من كتاب ربك هذه هي الوسيلة الأولى وإن أردت زيادة الفائدة في هذه المسألة بعينها تنظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. فقد أطال الكلام جدا عن هذه الآية بعينها بداتها أطال الكلام وتكلم بالكلام النفيس لولا أني أخشى أن لا يفهمه من الناس لذكرته في هذا الموطن ولكن في شيء من الصعوبة فتركته لمن أراد أن يقف عليه ارجعني في كتاب الفوائد ستجد فوائد عظيمة جدا كلها مستنبطه من هذه الآية العظيمة اليسيلة الثانية لمن أراد أن يجتاز هذه المرحلة هي الترسل والترطيل عند قراءة القرآن أنت الآن جمعت قلبك وأحضرت سمعك بعد ذلك من الذي ينبغي لك إذا كنت تامن لكتاب الله سبحانه وتعالى فإياك وإياك والعجلة إياك وإياك والهدرمة إياك وإياك والحضر الزائد الذي لا يكون فيه شيء من التدبر والترسل عند تلاوه آيات الكتاب لأن هذا الأمر الذي هو العجلة والهدرنة وثرعة القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند ثلاثته بآيات القرآن وهذه الوسيله أيضا لا بد منها هذه الوسيلة لا ضد منها لمن اراد ان يكون من اهل القرآن لا بد منها لا بد لمن أراد أن يكون من أهل القرآن لأنها طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة وطريقة السنة الأبواب الله عليه اجمعين ما كتاب ربهم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث خديفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ليلة من رمضان فقام يقرأ فقرأ بسورة البقرة ثم افتتح سورة آل عمران انه قرأ سورة النساء ثم افتتح بعد ذلك بسورة آل عمران كل ذلك في ركعة واحدة يقول حبيثة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فطرأها مترسلا اي قرأ السور الثلاث البقرة والنساء وآل عمران طرأها مترسلا اذا مر بآية تسديحه سبح. وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ تأمل رجل يقرأ هذه السورة طوال ولكنه مع ذلك إذا مر بآية فيها شيء من ذكر الجنة سأل الله عز وجل شيء من ذكر الخير سأل الله سبحانه وتعالى من فبله مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله منها فيها ذكر شيء من الشر تعوذ بالله عز وجل من هذا الشر وكذا أيضا التسبيح والتهليل والتحميل بالله سبحانه وتعالى هذا يديده صلوات ربي وسلامه عليه إذا قرأ القرآن قراءة متدبر متأمل متفكر بما يتلوه من الآيات العظيمات أيضا هذا أخذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابن عداف كما حكى عنه ابن أبي يقول سافرت مع ابن عباس سافرت مع عباس فقام في نصف الليل يطرا ولك أيضا أن تتأمل أن هذه الصلاة في حال سفر والإنسان عادة في حال السفر يكون متعبا مجهدا ليس في نشاطه الذي يكون عليه في حال الحضر فهو الان مسافر رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا حرفا حرفا يبكي حتى نسمع له نشيجا فهذا ابو عباس رضي الله عنه وعن ابيه يقوم يصلي من الليل في حال السفر فاذا قرأ القرآن قرأه حرفا حرفا حرفا حرفا حتى يسمع له نشيج وبكاء وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك غيره ايضا من العلمة فقد حكي عن الحبيب بن عياض رحمه الله رحمة وازعة انه كان إذا طرأ القرآن طراءه قراءة مترسلة حزينة شهية كأنه يخاطب انسانا انظر الى وصف. قراءة الفمين بن عياب رحمه الله رحمة واسعة كان إذا قرأ القرآن كانت قراءته حزيمة شهية كأنه يخاطب إنسانا وهذه هي قراءة السلف لبوان الله عليهم أجمعين يقرأون القرآن قراءة حزيمة مترسمة بطيئة شهية على نحو يلتب فيها المرء عند تلاوته بآيات الكتاب ولا يكون فيها شيء من الجفاء وشيء من السرعة وشيء من الهضلة التي لا تلق بكتاب الله سبحانه وتعالى هذه الوسيلة الثانية مما الأراد أن المرحلة الثانية معنا في هذا المستوى الذي يتعلق بكيف نقول من أهل القرآن وكيف نكون من أصحاب القرآن عندنا وسيلة سالثة أيضا لا بد منها في هذه المرحلة وهذه الوسيلة هي تكرار الآيات عند الحاجة تكرار الآيات عند الحاجة فتكرار الآيات سنة النبوية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت أيضا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت أيضا عن التابعين وأتباع التابعين وثبتت عن غيرهم من الأئمة إلى زمننا هذا فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي ذر وإسناده صحيح فقد صحهه ابن القيم رحمه الله وصحه الحديث ابن الحاكم وكذلك البصير وجماعة من أهل العلم عبد كبيرا من أهل العلم صححوا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى الصباح قام بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله سبحانه وتعالى إن تعددهم فإنهم عبادك وإن توفر فإنك أنت ألا فإنك أنت الأزيز الحكيم إن تعددهم فإنهم عبادك وإن توفر فإنك أنت الأزيز الحكيم هذه الآية قال بها صلى الله عليه وسلم يرددها حتى الصباح وهو يبكي صلوات ربي وسلامه عليه لأنه وجد في هذه الآية شيئا وافق ما في نفسه صلى الله عليه وسلم من رحمته لأمته ومن شفقته عليهم فلما قرأ قول الله عز وجل إن تؤذبهم فإن يعود إبادك وإن ترسل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أراد أن يكذب رحمة الله عز وجل لأمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فكرر هذه الآية وأخذ يرددها حتى الصباح وكذلك غيره أيضا ممن تلقى عنه صلى الله عليه وسلم فقد حكى عباده ابن حمزة أنه دخل على أسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم يقول فجلست عندها وهي تكرر الآية حتى مللت ثم خرجت إلى الشيط ثم عدت إليها وهي تكرر الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم هذه آية واحدة كان لها أثر. في قلب هذه الصحابية الجليلة فأخذت ترددها وترددها زمنا طويلة كذلك أيضا جاء ذلك عن التابعين فعن سعيد الجليل رضي الله عنه وعرضاه أنه قرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فأخذ يرددها ويرددها ويرددها, ويرددها كثيرا وجاء ذلك أيضا عن البحاك ابن المزاح رحمه الله رحمة واسعة وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم رلل من تحتهم رلل فأخذ يرددها كثيرا كثيرا كثيرا ويبكي رحمه الله رحمة واسعة ولذا جاء عنهم في هذا الباب اشياء كثيره لا تنتهي ومن تأمل كلامهم في هذا الشان وجد عجبا حتى أن محمد بن كعب القربي رحمه الله رحمة واسعة كان يقول لئن أقرأ أتأمل كلامه يقول لئن أقرأ سورة الجزلة إلى زلزلة الأرض وصورة القارعة القارعة ما القارعة لان أقرأ هاتين السورتين أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذا يقرأ سورتين قصيرتين من كتاب الله عز وجل أحب إليه من أن يقرأ القرآن من لأن, لأن تكرار هاتين الآياتين أو تكرار أيضا هاتين السورتين أو تكرار آية أثرت في قلبك ووجدت لها نفعا. في فؤادك هذا له أثر عظيم على هذا القلب حتى يتحرك وحتى يحيى وحتى ينعصر بكتاب الله عز وجل فيضمع القلب ثم تجمع العين بعد ذلك من أثر وتأثير كتاب الله سبحانه وتعالى على الإنسان اذا أيها المؤمن إذا أردت أن تجتاز هذه المرحلة وترك أغطرت الأجلة ان أن تستعين بشيء من الوسائل وهذه الوسائل هي أولا أن تركي سمعك وأن تحضر قلبك عند قراءة كتاب ربك إذا فألت ذلك فعند إذن بعدها فكن أيها المبارك مترسلا في قراءة آيات الكتاب مترسلا متأنيا في قراءة آيات الكتاب ثم بعد ذلك إذا مرت بك آية شعرت أن نفسك بحاجه إليها وأن لها أثر على هذا القلب إن إذا أيها المؤمن قف عندها قف, قف عندها وكررها وعددها كثيرا فإن بهذه الآية في قلبك أثر ليس بالهين وقد يحيي الله عز وجل قلبك بآية واحدة من كتاب ربك قد الله سبحانه وتعالى قلبك حياة لا موت بعدها بإذن الله جل وعلا بآية واحدة من القرآن وهذا جرى لأناس كثر نعم جرى كثر سمعوا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فآشوا بها دهرا وتنوروا بها عمرا طويلا أذكر من ذلك في هذا العصر ان شابا كان قد وقع في الفاحشة الكبرى وكان يواطع هذه الفاششة مرات كثيرة في أذنرة متقالبة يقول وكنت مرة في رمضان فاثرت أن لا أسمع الغناء وإنما أسمع كتاب الله سبحانه وتعالى فجعلت شريطا للقرآن وأنا أسير في السيارة فأستمع إلى أحد القراء وهو يقرأ سورة يوسف فمر على قول الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين هو استمع إلى هذه الآية فانتبه إلى أن الله عز وجل عمل صرف السوء والفحشاء عن هذا النبي الكريم لأنه من عباد الله المخلصين فأعاد الآية مرة ثانية ثم أعادها ثالثة فلما أعادها الثالثة فضيّنه أن من كان من عباد الله المخلصين لا يمكن أن يقع في السوء والفحشاء لأن الله عز وجل صرف عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء بأي علة ولأي سبب لأنه من عباد الله المخلصين فأخذ يبكي ويردد في نفسه ويقول إذن أنا ليس من عباد الله المخلصين لأني وقعت في السوء والفحشاء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 رابعة وخامسة وعاشرة يقول ساعة كاملة وقد أوقفت السيارة جانبا ما استطعت أن أكمل القيادة وأنا أستمع إلى الآية وأبكي وأبكي ساعة كاملة وهو يكرر الآية وهو يرددها ويبكي بكاء شديدا يقول والله الذي لا إله إلا هو أني ما حركت السيارة بعد هذا الموقف الا قد عاهدت ربي أن أعود إلى فاحشة ابدا وما أتت إليها إلى ساعة هذه بآية واحدة من كتاب الله عزوجل رددها وتأملها يتفكر فيها وهذا هو السر الذي نريد أن نصل إليه في هذا الكلام هذا الذي نريد أن نصل إليه بإذن الله جل في علا إذا هذه الوسائل إليها المؤمن حاول أن تستفيد منها في أن تحدث قلبك لكتاب ربك في أن تتجاوز هذه المراحل لتكون من أهل القرآن من أهل شفاءة هذا القرآن العظيم نعل ما نقف عند هذا الحد ونواصل بين الله سبحانه وتعالى فيما نستقبل أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعل هذا القرآن هادينا وقائدنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا بالجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم نسألك برحمتك نسألك بجودك نسألك بكرمك نسألك بواسع فضلك وعطائك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا بجودك وكرمك يا بالجلال والإكرام وصل الله على نبينا محمد وعلى آله